بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل من الرحمن الرحيم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 وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ خِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا إِنَّا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَى رَكُمْ إله وَاحِدٌ فَاسْتَقِمُوا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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواتية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوائل السائلين ثم السوائل السماوي وهي دخان فقال لها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 وذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين عيديهم ومن خلفهم أن لا إلا الله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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مّعِدَّهٍ لِّنُذِيقَهُمْ نذيقهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ولعذاب الآفرة أخزى وهم لا ينفرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم طاعقة العذاب الهول بما كانوا يكفرون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقل الله قالوا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهِ شَيْئًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ صَدَقُوا وَأَنَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا وَلَا أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَفْتِرُونَ أَنْ يشهد عَلَيْكُمْ وَلَا وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبر فالنار مسوا لهم وإن يستعفروا فما هم من المعتدين وقيدنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاطرين. وقال الذين كفروا لا تتمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجذينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء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 ما استقاموا تتنزل عليهم المدائح كألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 ايدن تعب الذي هي الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم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 لا تستجدوا للشمس ولا للقمر وستجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يتبخرون له بالليل والنهار يتبخرون له بالليل وهم لا يسأمون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ فَارِجَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي إنه إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ في فِي آيَاتِنَا لَا علينا عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى في في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بطير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل المسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أفصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 قالوا آذناك ما منا من شهيد وَضَلَّ عما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسهم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضلا أمسته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي, ولئن رجعت إلى ربي نَلِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُهِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَنِيضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَاهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 تنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد لا إنهم في مريضين. اللقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيم